خدمة تلاوات قراء جدة تقدم لكم هذه المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافّة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديهم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنّا مؤمنين.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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا